الذين آمنوا وعملوا الصالحات قودا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمة قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكل والى ه م تاب ولو ان قرانا سيره في الجبال او كبتت به الارض او كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأث الذين آمنوا أن لو يشاء الله نادى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما قنطوا قرعه او تقل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت بالذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يغضب لله فما له من عذاب لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشد وما لهم من الله من واه